ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان قيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا إِن جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا أن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 فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فاصنعوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم لا يسخر قوم من قوم عسائي يكونوا خيرا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 أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا ذا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأمور فَوَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَبِيرٌ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قولوا أَسْلَمْنَا وَلَمْ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 فسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلم قل لا تمن